سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم سوف نبقى هنا موطني, موطني موطني موطني ذا الإباء موطني موطني موطني, موطني موطني موطني يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أنت عم النعم. سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم. قل كلنا بالزواء والقلم كلنا عقوم على من يصارع السقم والنواضي للنفي أحوى غاية الأهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نقوم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 انت إن فإن لا نبال بل نسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا سوف نفعه هنا سوف نحيا هنا سوف يحزن النغم فضلكم يا والدي يا عمني حتى اللجم كل هم من قد أصبنا زادكم بطبعهم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تذلكين سنة تحت القدم كل ألقاب لساني كل شكر قد رنب اجمعوا كل المعايز أو عجل لا توافي شكركن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حال بالسرور أبتسم إذ أقل بالنآن والشهاد السلم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا تحارب الرجا يا طيور الحرم يا رعون الشتاء يا جميع الأمم إشهدوا هذا النفاق إن قلت القصر سوف سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحن